وقفينا على آثارهم بعيث بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثورة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثورة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل أنزل الله فأولئك هم الفاتقون وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تستبعه أههم عن ما جاءك من الحق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 وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ